فمَا كانََ دعْوىهُم إِذْ جاءهُم بَأْسُنَ إِللاا أَنْ قالُوا إ كَُّ ظَالِمين فَل نَسْأل الذيينَ أُرسِلَ إلَيْهِم وَل نَسْألَّمُررسَلين فَل نَقُصَّ عَلَيْهِم بِعِلمِمُ وَمَا كَُّ غَائبين.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 لم تبعك منهم لا أملة أن جه منكم أجمعين.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 الخالدين وقاسمهما اني لكما من الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عدو مبين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 يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوئاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ان جعلنا الشياطين اولياء الذين لا يؤمنون وَإِذاَا فعلُوا فَاحِشَةً قالوا وَجدَدنَا عَلَْهَا أَبَأَناَا وَلَّهُ أَمَرَنَ بِهَا قُلْ إِ اللهَّه لا يَأْمررُ بِالْفَحش أَتَقُونَ على اللهَّهِ مَا ل تَعلملَُون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 فيها خالدون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم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 وَهُو الذي يُرْرسلُ الرِياحَبُ شر بَيْنَ يَديِ رَرحْمَةِ حتىَ إِذاَا أَقلَّت سَحابثِ قَاًا سُقنَاهُ لِبََدٍ مَيت فَأَنزَنا بِهِ الْ المَا فأَنزَلنا بِهِمَا أَفَأَخْرَجناَا بهِهِ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 لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أحينا الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون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 وََّذِينَ كَذَّبُ بآياتناَ وَِقَا إآخَِة حَبِبطَة ععملُهُمْ هل يُجزَونَ إِلاا مَا كانَوا يعملُون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 َا رَبّغ فِرْلي وَأَخي وَأَدخِ النَّ فيِي رَرحْمَتِكَ وَأَنْتَ أرحَم الراحمين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 اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيَتَانُهُمْ يَوْمَ ثَبَتَهُمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَثْبُتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لَمَتَعِظُونَ قَوْمًا ۗ لَئِنْ أَهْلَكَهُمْ أَوْ مُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قَالُوا مُعَذِّرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا آتَوْا عَمَّ نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً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 خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِنَّ عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ, وأشهدهم على أنفسهم أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ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 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ سَاعَةَ أَيَّامِهِمْ قَدِ اقْتَرَبَتْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما ترشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فَلََّا آتَهُماَا صَالِحًا جَعَ لَهُ شُرَركَ أَفِيمَا آتَهُمَا فَتَعَ الله أََّا يُشْركُون أَ يشْرِكونَ ماَا لا يَخْلُقُ شيءَيْئو وَهُم يُخْلَقُون وَلَا يَسستَطيعونَ لهُم نَصرَ وَلَا أَفُسَهُم يَصرون وَإِن تَدعهُم إلىهدَا لا يَتَّبعوكُمْ سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون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 وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ ثُمَّ لَا يَقْصُرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وَذْكُر رَبك في نَنفسْسِكَ تَضَروع وَخفَةَ وَدُونَ الجَهْرِ منِنَ القَوْولِ بالِالغُودو والالْآصَال بالِالغُودُوِ والْأَصالِ وَلا تَكُم منِن الغافِنين إِ الذيينَ يَندَ رَبّكَ لا يَسْتَكبرِونَعَ إبادَتِه وَسَّحونَ وَسَّحونَهُ وَلَهُ يسجددون.